يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانه فاقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم